بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. <تصفيق> أدعوا, <إلى سبيل تصفيق> ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن وهو أعلم بالمتدين من الكتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصوره للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال الثامن عشر وهو ما معنى شهادة اللا إلهة إلا الله طيب السؤال السابع عشر وهو ما دليل شهادة لا إله إلا الله قال في الجواب قال قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أي هذا دليل من الأدلة على شهادة التوحيد جاء في كتاب الله عز وجل وهو أعظم دليل من أدلة إثبات شهادة لا إله إلا الله أو إثبات التوحيد قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة، واولو العلم، الله سبحانه وتعالى شهد بوحدانيته سبحانه وتعالى، وشهد على تفرده سبحانه وتعالى، بجميع أنواع التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة كذلك شهدوا، وأول العلم. قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومن الأدلة كذلك قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا أيضا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولأمته ولعموم الخلق ان يعلموا أن الله وحده لا شريك له هو الإله المعبود فهذا دليل آخر على التوحيد وعلى شهادة لا إله إلا الله وقال الله تعالى وما من إله إلا الله فهذا أيضا فيه دليل على شهادة لا إله إلا الله وعلى التوحيد وعلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد بأنواعه وما من إله إلا الله ولا سيما النوع الذي قامت من أجله يعني الخصومة في الأرض وهو توحيد الإلهية وما من إله إلا الله أي ما من معبود بحق إلا الله وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ما اتخذ الله من ولد هذا ايضا لبيان انفراده بالربوبية سبحانه وتعالى فإن الله لم يتخذ ولدا فهذا مما يدل على وحدانيته سبحانه وتعالى في ربوبيته ثم قال وما كان معه من إله كذلك هذا يدل على وحدانيته سبحانه وتعالى في العبادة وأنه هو الإله المعبود المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيله فنفى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وجود آلهة تعبد بحق غيره سبحانه وتعالى أما الآلهة الأخرى فهي آلهة معبودة بباطل ولا يجوز عبادتها فالله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد ولذلك أعقب هذا السؤال بالسؤال التالي ما معنى شهادة لا إله إلا الله السؤال السابق ما دليل شهادة لا إله إلا الله وذكر بعض الأدلة على ذلك السؤال التالي ما معنى شهادة لا إله إلا الله ما معنى هذه الشهادة التي جاء الدليل على إثباتها قال في الجواب معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله واثباتها لله عز وجل معنى لا إله إلا الله ومعنى شهادة لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله لا يستحق العبادة إلا الله وحده سبحانه وتعالى واثبات ذلك لهم وحده سبحانه وتعالى لا إله إلا الله لا شريك له في عبادته هو الإله الواحد المعمود سبحانه وتعالى كما أنه ليس له شريك في ملكه كذلك ليس له شريك في العبادة كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير كانت العرب والمشركون وملل الكفر يعبدون غير الله عز وجل ويعبدون مع الله عز وجل فابطل الله سبحانه وتعالى ذلك كله بان ارسل الرسل بهذه الشهاده لا اله الا الله اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فما من نبي الا وجاء الى قومه بهذه الشهاده التي معناها إفراد الله وحده بالعبادة ولذلك نقف مع معنى شهادة لا إله إلا الله في هذا السؤال وقفة ربما ناخذ فيها وقت هذا الدرس اليوم هو المخصص لدرس اعلام السنة معنى لا إله إلا الله بشيء من التفصيل قال في تيسير العزيز الحميد قال ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا إله واحد هناك معبودات تعبد كثيرة والمشركون في كل زمن لهم معبودات منهم ما يعبدها مع الله ومنهم ما يستقل لها العباد ويجعل العبادة لها وحدها وهذا والعياذ بالله نوع من الكفر أشد من النوع الذي سبق وكل ذلك كفر وشرك فكانت لا إله إلا الله تعني أنه لا يجوز لا لهؤلاء ولا لهؤلاء أن يكون لهم إله يعبد غير الله لا بالمشاركة ولا بالإفراد فالله سبحانه وتعالى هو الإله المستحق للعبادة وحده ولذلك كما قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبده ما جاء رسول ولا نبي إلا بهذه الدعوه لا اله إلا الله مع قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وجتنب الطرد اذا فكل معبود سوى الله فهو باطل وكل عباده لغير الله او مع الله فهي عباده للطاغوت وللباطل ولذلك فكل من عبد مع الله او عبد غير الله فهذا مشرك كافر يعبد غير الله فصح ان معنى الهلاه هو المعبود لا اله الا الله لا اله لا معبود أي بان من هذه الآيات أن معنى كلمة إله في الشهادة لا إله معناها المعبود ولهذا قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله ما كان جوابهم ما كان جواب كفار قريش التكذيب وقالوا أجعل الالهه إله واحد إن هذا لشيء أوجه مع ان كفار قريش كانوا يعبدون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فكانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون غيره ويشركون معه غيره في العباد ولذلك لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا إله إلا الله فهموا معنى كلمة إله من أن المقصود منها ماذا؟ الإله هو المعبود قولوا لا إله إلا الله اي قولوا لا معبود إلا الله أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله فكل هذه المعبودات التي تعبدونها باطلة ولا يستحق العبادة إلا معبود واحد ولذلك أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء وجاه وهو صلى الله عليه وسلم انما دعاهم الى لا اله الا الله فهذا هو معنى لا اله الا الله وهو عباده الله وترك عباده ما سواه هذا معنى لا اله الا الله وهذا السؤال عموما هو تقريبا تفصيل لسؤال سؤال سياتي بعد ذلك سؤال سياتي بعد ذلك إذا جئنا عنده سنشير إلى ذلك إذن فمعنى لا إله إلا الله باختصار عبادة الله وحده وترك ما يعبد سواه لأنه هو الإله المعبود المستحق وحده للعبادة فكل معبود دونه باطل سبحانه وتعالى ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الاله هو المعبود المطاع فإن الاله هو المألوح والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع غاية الخضوع قال فإن الاله هو المحبوب المعبود الذي تالهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه وليس ذلك إلا لله وحده المشركون كانوا يصرفون هذه العبادات لله وغيره غيره سبحانه وتعالى كانوا يصرفونها لله ولغير الله سبحانه وتعالى وإن كانت نفوس كثير منهم أو إن كان نفوس كثير منهم كان ربما مستنكرا لذلك الرجل الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فقال له كم تعبد قال أعبد سبعة الهه إله في السماء وستة في الأرض قال من تجعل منهم لرغبك ورهبك قال الذي في السماء قال من الذي إذا أصابك مكروه دعوت أو كلمة نحوها قال الذي في السماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تشرك معه غيره أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكانت العرب تعبد مع الله عز وجل الآلهة الأخرى وربما صرف كثير منهم كثيرا من العبادات لهذه الآلهة ولذلك استحقوا وصف الشرك أي أن يوصفوا بأنهم مشركون وذلك لأنهم كانوا يحبونها بقلوبهم كحب الله وكانوا يخضعون لها ويذلون ويخافون منها ومن بطشها ونحو ذلك والواحد في الحقيقة لما يقرأ عن مشرك العرب ربما كان الواحد في وقت من الأوقات يعجب كيف يكون هذا حال هؤلاء يخافون غير الله من الهه وأصنام وتماثيل ونحو ذلك يذلون ويخضعون لغير الله ونحو ذلك على هذا النحو كيف لهم هذا أليس لهم عقول يفكرون بها فلما رأينا في هذا الزمان وفي كل زمان رأينا ممن ينتسب إلى الإسلام يفعل ذلك زال العجب وذلك لأن الشيطان يزين لهؤلاء أحد رموز الصوفية في حفل البدوي من كام سنة كده فوقف الرجل خليفة البدوي خليفة البدوي يقول اسأل البدوي في البحر يجيبك واسأل البدوي في البر يجيبك انظر وأحد يعني أصحاب الوظائف العليا في الأغر لعله يعني كان شيخ من شيوخ لجنة الفتوى أو نحو ذلك لما كلمه بعض السائلين في مسألة مولد البدوي وما يرتكب عنده من المخالفات والانتهاكات المتعلقة بالتوحيد وبالسلوك والأخلاق وأشار هذا السائل على يعني المسؤول هذا لماذا لا يلغى هذا المولد؟ فقال إن بأس البدووي شديد انظر إن بأس البدووي شديد إنه يعني يخاف إنه يتكلم في هذه المسألة أنت تريد أن تصرف الناس عن يعني مولد البدووي إن بأس البدووي شديد ولذلك انظر هذا يحمل يعني اسم الإسلام وينتسب إلى الإسلام بل وربما ينتسب إلى العلماء ومع ذلك يقول هذا الكلام من الشرك الذي يدل على صرف معنى من معاني العباد وهو الخوف وربما يعني الرهب والمحبة ونحو ذلك وغير ذلك لغير الله سبحانه وتعالى ولذلك كما يقول شيخ الإسلام فإن الاله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب لشبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه هذه المعاني إذا صرفت لغير الله كان شركا بالله عز وجل وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها إذا أهمتها أمور الله دعوا الله سبحانه وتعالى إذا أصابهم مكروم دعوا الله تعالى أما مشركوا هذا الزمان فربما إذا أصابهم المكروه دعوا غير الله على خلاف المشركين ربما قديما كانوا إذا أصابهم مكروه دعوا الله مخلصين له الدين ربما في زماننا هذا من يفعل ما هو أشر من ذلك بأن إذا أصيب بالمكروه دعا غير الله دعا أصحاب القبور دعا أصحاب الأضرحة دع الأولياء ورموز يعني الصوفية ونحو ذلك يا سيدي فلان ويا ولي فلان ونحو ذلك وكما هو حال كذلك الرفضة خبأهم الله تعالى في اعتقادهم في الأئمة ونحو ذلك فيدعونهم ويسألونهم ويصرفون لهم ما لا يجوز إلا لله وحده قال وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه وليس ذلك إلا لله وحده ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام وكان أهلها أهل الله وحزبه والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ورقمته فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله إذا صحت لا إله إلا الله صحت أعمال العبد وإذا لم يصحح العبد وأدخل عليها من الشوائب ما لا يجوز أثر ذلك على عبادته وعلمه وعلومه وطاعته لربه سبحانه وتعالى وهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله لها خصائص كثيرة، ومن هذه الخصائص أنها كلمة الشهادة، ومفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه، ورأس أمره، وساق شجرته وعمود في استقاطهم، وبقيت بقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها. هذه الكلمة هي التي يقوم عليها الدين وهي مفتاح دار السعادة. وأصل الدين ولذلك كانت أركان الدين الباقية وفرائض الدين هي فروع عن هذه الكلمة متشعبة منها مكملات لها مخيادة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها ولذلك فإن هذه الخصائص تظهر في القرآن وفي السنة في مواضع كثيرة فمن خصائص شهادة التوحيد أنها العروة الوثق التي ذكر الله تعالى في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق تفسيرها عند أكثر المفسرين العروة الوثق هي لا إله إلا الله وهي العهد الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أيضا في قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهد ايضا قيل هي لا إله إلا الله وهي الحسنة التي قال الله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسر على تفسير الحسنة الجنة وعلى تفسير آخر الحسنة وصدق بالحسنة يعني لا إله إلا الله وهي كلمة الحق التي ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إلا من شهد بالحق هي لا إله إلا الله وهي كلمة التقوى التي ذكر الله عز وجل إذ يقول وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها فكلمة التقوى هنا في الآية والزمهم كلمة التقوى أي الزمهم لا إله إلا الله يحيون عليها ويموتون عليها وهي القول الثابت أيضا لا إله إلا الله أيضا هي القول الثابت الذي في قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت هي لا اله الا الله فيثبت الله المؤمنين بها في الدنيا في الحياه ويثبتهم كذلك عند السؤال في قبورهم وهي الكلمه الطيبه المضروبه مثلا اي هي الكلمه المضروبه مثالا على اعظم كلمه طيبه اعظم كلمه طيبه اعظم كلمه, طيبة أعظم كلمة ينطقها العبد وأطيب كلمة ينطقها العبد هي لا إله إلا الله قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وهي لا إله إلا الله فلا إله إلا الله أصلها ثابت وهي وهو أصل هذه الكلمة لا إله إلا الله وفرعها في السماء فروع هذه الكلمة في السماء الصلاة والزكاة والحج والصيام والجهاد هذه فروع هذه الكلمة وهي الحسنة أيضا التي ذكر الله عز وجل في قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون من جاء بالحسنة أي من جاء بلا إله إلا الله وكذلك هي المثل الأعلى الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض فهذه هي كلمة لا اله الا الله وله المثل الأعلى هي كلمة لا إله إلا الله وهي سبب النجاة هي سبب النجاة من عاش عليها ومات عليها كانت هذه الكلمة سبب نجاته كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار نسأل الله أن ينجينا وإياكم فقال خرجت من النار وذلك لما سمعه يقول لا إله إلا الله فهي المنجيه من النار وكما جاء في حديث الشفاعة ايضا قال صلى الله عليه وسلم اخرجوا من النار من قال أي قال صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى أن الله تعالى يقول يوم القيامة اخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إذا فهذه الكلمة التي تنجي الإنسان من النار يوم القيامة وكذلك هي سبب دخول الجنة هذه الكلمة سبب دخول الجنة هذه المعاني استوعبها جيدا لتعلم لماذا رفض المشركون نطقها يوم جاءهم بها الأنبياء لو كان ربما الأمر مجرد نطق لفظي لنطقها هؤلاء إنما هم علموا أن هذه الكلمة لها مقتضيات ولها لوازم ولذلك رفضوها لأنهم والعياذ بالله تشبعوا بالشرك والكفر وهذه الكلمة أيضا من خصائصها أنها سبب لدخول الجنة وهي السبب الأعظم طبعا لدخول الجنة فمن غيرها لا يدخل الإنسان الجنة ولا يجد ريحها كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله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 وفي رواية أدخله الله الجنة على ما كان من عمل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث فهي الكلمة التي بها يدخل الإنسان الجنة ولو عمل ما عمل كما جاء في آخر الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من عمل أي ولو عمل السيئات فإنه يصير إلى الجنة يوما على تفسير من تفاسير العلماء للحديث وهي أفضل ما ذكر الله عز وجل به هذه الكلمة أفضل ما ذكر الله به سبحانه وتعالى وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة كما في الترمذي والنسائي وفي المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سيخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة قال فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يخلص رجلا من النار على رؤوس الخلاق ذلك بأنه ينشر لهذا الرجل تسعة وتسعين سجلا من الذنوب أسأل الله العافية كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أي يقال لهذا العبد أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون كل هذه السيئات في هذه الصحائف تسعة وتسعين سجلا كل هذه السيئة تنكر منها شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول الله عز وجل أفلك عذر أي هل عندك عذر تعتذر به فالله يحب العذر من عبده فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسن أنت ليس لك عذر لكن هناك شيء سيشفع لك وهذا الشيء من الخير بد أن تعلمه وأن يكون في كفة حسناتك لينظر ما الأمر مع هذه السجلات قال فيقول بلا إن لك عندنا حسنة وانه لا ظلم عليك اليوم قال فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدهم ورسولهم فيقول أحضر وزنك يعني تعالى وكن عند الميزان على أقوى العلماء كما تعلمون في مسألة الميزان فيقول يا رب ما هذه البطاطة مع هذه السجلات هذا العبد في أول الأمر ربما الأمر غير يعني ظاهر له ويظن أن المسألة مسألة حسية فيقول ما تفعل هذه البطاقة مع كل هذه السجلات فيقول الله عز وجل فإنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة قال فطاشت السجلات فطاشت السجلات وثقلت البطاقة طاشت يعني ما تحملت السيئات أن تكون في مكافأة مع كفة الحسنات وذلك لأن كفة الحسنات وضع فيها شيء ثقيل جدا وهذا كميزان الدنيا إذا وضعت في جهة منه فجأة شيئا ثقيلا جدا في مقابلة شيء خفيف فإذا بالخفيف ماذا يكون مصيره؟ يطيش فلما توضع لا إله إلا الله في هذه الكفة كفة الحسنات تطيش كفة السيئات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء فهذا الحديث يدل على أن أفضل الذكر هو كلمة لا إله الله وأن هذه الكلمة تنجي العبد يوم القيام وهي كذلك التي لا يحجبها شيء دون الله عز وجل كما في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تصدي إلى العرش ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش يعني ما يحجبها شيء في الطريق حتى تصل إلى العرش وتكون عند العرش هذه الكلمة العظيمة والنصوص الواردة في فضل هذه الكلمة كثيرة لا يحاط بها يعني في مجلس كهذا المجلس لكن ملخص هذا أن هذه الكلمة لها من الخصائص العظيمة التي تنفع العبد في الدنيا وفي الآخرة ولذلك أعقب المصنف رحمه الله تعالى هذا السؤال بسؤال متفرع منه أسئلة وهو ما هي شروط شهادة ان لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه وذلك لأنه ربما يتوهم بعض الناس أن هذه الكلمة مجرد نطق لفظي، وأنه إذا قالها من غير هذه الشروط وهذه القيود أنه ينجو بها في الدنيا وفي الآخرة لا بل هذه الكلمة لها شروط ولها قيود لا بد منها ولا بد من توافرها وهذه الشروط قال في الجواب قال شروطها سبعة شروطها سبعة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 المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعادات لأجلها هذه شروط السبعة سأتي بعد ذلك التفصيل حولها إن شاء الله تعالى هذه الشروط السبعة إلى أن نتكلم في المرة القديمة إن شاء الله تعالى حول تفصيل هذه الشروط لا بد أن تعلم ابتداء أن هذه الشروط السبعة إنما هي شروط تنفع العبد في الآخرة تنفع العبد في الآخرة وإلا فنطخها ينفعه في الدنيا ابتداء لكن هذه الشروط شروط تنفع العبد في الآخرة ولذلك لاحظ أنت بعد ذلك عندما سنأتي إلى التفصيل أن كل شرط من هذه الشروط ستجد أنه متعلق بأمر الآخرة بأمر الآخرة وأن هذه الشروط كلها أعمال قلبية أعمال قلبية ولذلك هذه الشروط تنفع صاحبها في الآخرة وأما في الدنيا فسبق الكلام معنا أن الإسلام والإيمان والإحسان مراتب لهذا الدين فالإسلام أعمال ظاهرة والإيمان أعمال باطنة والإحسان تحسين كل ذلك فالإسلام به يثبت للمرح أن ينسب لهذا الدين وهو أن ينطق الشهادتين كما سبق وأما هذه الشروط فهي شروط تنفع صاحبها في الآخرة ولذلك سيأتي الحديث عليها إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بإذن الله تعالى بل ونقول إن هذه الشروط ليست منحصرة في الشروط السبعة ليست منحصرة في الشروط السبعة بل هناك أعمال كثيرة هي كذلك من شروط لا إله إلا الله يعني ليست هذه الأعمال السبعة التي ذكرها وهي العلم والانقياد والقبول والمحبة والإخلاص والصدق وهذه الشروط السبعة هي فقط شروط لا إله إلا الله التي تنفع صاحبها في الآخرة لا بل هناك شروط أخرى فكل أعمال القلب شروط لصحة هذه الكلم كل أعمال القلب من توكل خوف رغب إناب خشية كل هذه شروط وسأتي إن شاء الله تعالى التفصيل حولها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى